ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر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 كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُوا أَكْثَرُ, وعمرها أكثر من عمرواها وجاهم وجاهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء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 سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشرون وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم أزواج لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.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 في ذلك لا لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفه وضمعه وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم إن ملكت أيمانكم من شركاء في فيما رزقناكم في ما سواء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 أنيبين <تسج> إليه <kazan> واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تقولوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا وإذا مس الناس <المسار> إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 126. ثم رزقكم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه في البرن والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم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 الصالحات من إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده من عباده إذا هم يستبشرون وإن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 وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إن جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤثكون.